الاصطفاء والاختيار أي ثم بعدما صدر من آدم بمهلة اصطفاه ربه واختاره فتاب عليه وهداه إلى ما يرضيه ولم يبين هنا سبب ذلك ولكنه بين في غير هذا الموضع أنه تلقى من ربه كلمات فكانت سبب توبة ربه عليه وذلك في قوله فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه أي بسبب تلك الكلمات كما تدل عليه الفاء وقد قدمنا في سورة البقرة أن الكلمات المذكورة هي المذكورة في سورة الأعراف في قوله تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وخير ما يفسر به القرآن القرآن قوله تعالى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو الظاهر أن ألف الاثنين في قوله اهبطا راجعة إلى آدم وحواء المذكورين في قوله فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما الآية خلافا لمن زعم أنها راجعة إلى إبليس وآدم وأمره إياهما بالهبوط من الجنة المذكور في آية طه هذه جاء مبينا في غير هذا الموضع كقوله في سورة البقرة وقل نهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين وقوله فيها ايضا قل نهبط منها جميعا فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقوله في الاعراف قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين وفي هذه الآيات سؤال معروف وهو أن يقال كيف جيء بصيغة الجمع؟ في قوله اهبطوا في البقرة والأعراف وبصيغة التثنية في طاها في قوله اهبطا مع أنه أتبع صيغة التثنيه في طه بصيغة الجمع في قوله فإما يأتينكم مني هدى وأظهر الأجوبة عندي عن ذلك أن التذنية باعتبار آدم وحواء فقط والجمع باعتبارهما مع ذريتهما خلافا لمن زعم أن التثنية باعتبار آدم وإبليس والجمع باعتبار ذريتهما معهما وخلافا لمن زعم أن الجمع في قوله بطو مراد به آدم وحواء وإبليس والحية والدليل على أن الحيه ليست مرادة في ذلك هو أنها لا تدخل في قوله فاما يأتينكم مني هدى لأنها غير مكلفة قال المؤلف رحمه الله وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة بعضكم لبعض عدو على ما ذكرنا أنه الأظهر فالمعنى أن بعض بني آدم عدو لبعضهم كما قال تعالى أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض ونحوها من الآيات وعلى أن المراد بقوله بطاء ادم وابليس فالمعنى أن ابليس وذريته أعداء لآدم وذريته كما قال تعالى اف وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو ونحوها من الايات والظاهر أنما ما ذكره القرطبي من إحراق الحية بالنار لم يثبت وأنه لا ينبغي أن يعذب بعذاب الله فلا ينبغي أن تقتل بالنار والله أعلم قوله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى الظاهر أن الخطاب لبني آدم أي فإن مني هدى أي رسول أرسله إليكم وكتاب يأتي به رسول فمن اتبع هداي منكم أي من آمن برسلي وصدق بكتبي وامتثل ما أمرت به واجتنب ما نهيت عنه على ألسنة رسلي فإنه لا يضل في الدنيا أي لا يزيغ عن طريق الحق لاستمساكه بالعروة الوثقى ولا يشقى في الآخرة لأنه كان في الدنيا عاملا بما يستوجب السعادة من طاعة الله تعالى وطاعة رسله وهذا المعنى المذكور هنا ذكر في غير هذا الموضع كقوله في البقرة فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ونحو ذلك من الآيات وفي هذه الآيات دليل على أن الله بعد أن أخرج أبوينا من الجنة لا يرد إليها أحد منا إلا بعد الابتلاء والامتحان بالتكاليف من الأوامر والنواهي ثم يطيع الله فيما ابتلاه به كما تقدمت الإشارة إليه في سورة البقرة أيها المستمع الكريم كان هذا ما سمح لنا به زمن الحلقة ولنا إن شاء الله حلقة قادمة نلتقي فيها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته